عشرة استمع إلى الحوار ثم اقرأه واكتبه في دفترك الصلوات الخمس من يعرف اسماء الصلوات الخمس يا طلابي؟ انا أعرف اسماء الصلوات الخمس يا معلمي صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء أحسنت يا سليمان وماذا تفعل قبل الصلاة يا أحمد؟ التوضأ قبل الصلاة كم ركعة فرض صلاة الظهر؟ أربع ركعات يا معلمي أحسنت يا ريحان وفي أي ركعة نجلس يا فاتح؟ نجلس في الركعة الثانية والركعة الرابعة ماذا تقولين في الركوع يا فاطمة؟ أقول سبحان ربي الأعلى أحسنت يا فاطمة